Valytiin Dakar, kad Dėномerelimės ir trimšauti, kėdė į pradDA, ir pangaudina kliais ulko, ir mok открыtyi į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 وَإِذَا يَقُولُ تَسْمَعُنَّ قَوْلَهُمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَن يَفُكُّوكَ Wa evaqila la hum tera la wasta willa kum rasulullahila wauruhum La Wauru Sahum Wara eitawumya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 Walillahi ilzatu wa li rasulihi wa lilmu'minina walakinnal munafiqina la ya'lamun ya ayyuhalladhina amanu la tulhikum amwalukum Nė gininek, أَمْوَالُكُمْ وَلَا yra Allahies. Bet dienÖ, ten jums وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ رَبِّ فَأَ الصدَّّقَ وَأَنْكُم مِنَ الصَّالِحين وَلَيْ يأَخِنَ اللهَّهُ نَفْسًَا إذَا جَ جَلهَا واللَّهُ خَبيرٌ بِمَا تَعملَلُ